وَقَدْ أَخَذْ مِيثاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عبده آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحُسْنَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَا ذَا الَّذِي يُقَرِّضُ اللَّهَ قَضَى حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم آفسكم وتوبتتم وارتبتتم وغرتكم الأمانات حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيْلَ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله